All right. وما مستني السوء فَلَمَّا آتَاهُم مَّالًا صَالِحًا جَعَلْنَاهُ سُرُرًا كَأَنَّهُمْ فِيهِ مَّا تَتَاهُما فَانظُر لا يَسْتَطِيعُونَ لَهُم نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن ال... Thank you.